يا علي نادى والدموميتسي وين داحي يا علي نادى والدموميتسي وين داحي البا للطمعيه يقولي يا علي ومحسن خر على العدا يا علينا والدموم يسي ويندا حي البار لطمى عيون يا علي وميحسب خر على العدا هجمتي عليه يا الاعدا والصدور بي مو مفاو الله لا اذا اضضي لك وانا ما تجاوي دنياكارا هجمتي عليا هي الاعدي والصدور بي مو لا اذا لا اذا بدك لك وانا اخي ما تتجاوي بنيكارا ما تتجاوي بنيكارا ما تتجاوي اكارا ما ما يا حلينا الدموني Oeina da haeilboga Lhtomaui a'iion Yaa aliyy علي hsyn Khar'u ala'l a'i'r ta' Yaa aliyy nadea Wyddomu mi dsid Oeina da haeilboga Lhtomaui a'i'r ta'u a'i'r ta' Yaa aliyy ymmey hsyn هجمتي عليك يا العدي والصدور بي مو مفاو لا يذهب ضي لك وانا خي ما تجاوز نيه كاره هجمتي عليك يا الاعادي والصدور يا و الله لا يذبضي لك وانا اخي ما تجاوز يا كارا ما تجاوز يا كارا يا علينا الدموم يكسي وانا دا حلبة كل الطموى عيوني يا علي ومحسن خر على الاعتب يا علي نادا هو الدمو وانا دا حلبة كل الطموى عيوني يا علي ومحسن خر على الاعتب هجمتي عليك يا الاعادي والصدور دي مو لا يذذب ليك وانا اخي ما تجاوي تني اكرر هجمتي عليك يا الاعادي والصدور دي قومي فوا ليلى بدي لك وانا خي ما تجاوز بني اكار ما تجاوز <تصفيق> يا علي غي وملادي انظري بعين بضعة الها دين محمد فاطمة الزاهرة تراني فعنا من طاقة وديعة هل عدو بجف انا حلب صموع عبادة كسر حليقه وثم الهادي انظري بعينك مكاني وضعت لها محمد فاطمه ازا ها تراني انا مين طا ها ودي ع لا حلا بصا مو عباده كسراد لا عوداني يا علي وصو ملادي طيب عيت مكاني وقعت محمد خاطن الزفر تراني من طاعة وديعة العدو بجف عماني نحن نبسوه معباده كسر الله عدهوني يا علي ظهر لادي انظري بعيني وينك مكاني وضعتي لها هل عدو بكفى اعمالي a'i badaw a'i cyseradlai a'i ddehani a'i cyseradlai a'i ddehani a'i ddehani yya Mحمد a'i cyseradlai yya على نجارك قاب السقيفه يا محمد لطم عيني وخدني ارسل خليفه يا محمد اجاك ابن على جفرك انا بضع الشريفه يا محمد على جاره اصحاب السقيفه يا محمد لا طمع عين وحد ارسل يا محمد اجيت بدمعين وضلعونزيفه اجيت بدمعين وبلعيون نزيف يا محمد عليه جابرك انا الضبع الشريفه يا محمد علينا جارك عبد السقيفه يا محمد لا طم عين وخد ارسل خليفه يا محمد جيت بمجمعين وضلعون زيفا اجيت في مجمعين وطلع اخفي وني من الدم واطلع عيون لا ينفجي حيدر علي بحالتي المريره اخفي وني من الدم وبلا عين كثيره لا انفجي حيدر علي بحالتي المريره منعتني يا السقيف ابكي وهيل دموع والحسره بفاضي منعتني يا السقيف ابكي وهيل دموع والحسره والنص عليه بدون والله غداه جريمه لا تفضحي البار اختي وني ودي دم وضلعي كثيره لا ينفج حي در علي بحالتي المريره اختي وني والدمي وضلعي الكثيرة لا ينفجر حيدر علي بحالة المريرة نعتني السقيفة اغكي وهي الدموع والحسرة بفادي دون الخلق دموع والله بدت جريمة لا تفضحي الباغي نعتني السقيفة اغكي وهي الدموع والحسرة بفادي دون الخلق دموع والله بدت جريمة لا تفضحي الباغي The Followed by run nen Hy family 因為 my blood En newayеч emangus The simple Heladr r'Alay Caï adrchalte mened Gof is اضلاعي الكسير لا ينفجي احذر علي بحالتي المريرة من عتمي السقيفة اضخي Gue se referred دون di am y rhaf Ni, allaf inni. bandwai na ba ge ifa di. Du analys. capacity y di am y rhaf. cardyd chdra. Und een Mokre عقوب ما غمضت حينك يا أبو القاسي علينا جارة الأمة وطاق الظالم لا طمعيني وعصرني ولا اختشى منك ولا وحدي لحامي ولا راحم عليه يا عليه يا عليه عقوب علي ما غمضت حينك يا أبو القاسي جارت لا لا دارت الامه وطغى الظالم لا قام علي وعصر دوله الشام منك ولا واحد لي قام ولا راحب انا الزهره وديعت هادي لامن بالنفس انا السهره يعزوني بلطف عيني مشات لا وديعة هادي الأم أنا بالمفتا أنا الزهرة يعزوني بلطف عيني وشت ملاطها جمر ما ينقى في وسط القلب واقى أعاين حيدار الوالد حبل ينقى وعاين زينة بالتوب الحزن تبكي اتينا ديني يا يوم ما هو الألم يزدى يا يوم ما لازم بكفك على الأضلق الشي قاوبها واضن من هالقلب ما يحتم الله وجاء اتينا شيدني يا يوم ما لازم بكفك على الأضلق الشي جاوبها. وظن من هالقلب قايحتي ملا وجاها حقوب ما غمضت حينك يا أبو القاسب علينا جارة الأمة وطغى الظالم لا طمعين وعصره الأختي شامين ولا وحد إليه يعزون بلاطم عينه شاتم الأطهار جامور ما ينطفي وسط القلوب وقع عاين حيدر الوال بحبل ينقاه وعاين زينب بثوب الحزل تبكي كتنا دينيا يوم محول ألم يزدع أتناشدني يا أيوم لازم تكفي على الأضلع الشي جاوبها من هالقلب ما يحتم الأوجه أتناشدني يا أيوم لازم تكفي على الأضلع الشي جاوبها واضني من هالقلب ما يحتم الأوجه جمر ما ينطفي وسط القلب وقال أعاين حيدر الوالب labeled حبل يلقا وأعاين زينا برفب الحزن تيرت يتين عديل يلمّ و العالم يقدر جمر ما ينطفي وسط القلب وقال أعاين حيدر الوالب Aut Genเพان وأعاين زينا برفب ناديني يا ام ولا الالم يزداد تناشدني يا يما لازمك هو ظن من هالقلبة يحتمل الله وعرش الله شباب <تصفيق> لطم وروعوني كسرو ظلي واصروا ورشوننا